إذاعة القرآن الكريم من القاهرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع سفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة المؤمنون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتحية من عند الله مباركة طيبة في مستهل هذا اللقاء القرآني الذي نواصل فيه رحلتنا المباركة مع القراءات العشر من منطقي الشاطبية والدرعة بسورة النساء وقد توقفنا في لقائنا الماضي في الآية التاسعة والثمانين من السورة المباركة بداية مرحب بشيخنا فضلت الشيخ خالد شعبان من علماء القراءات والتنويذ بالأهل الشريف أهلا مرحبا بكم فضلت الشيخ أهلا الأخي الكريم ومرحبا إخواتنا إخوة الإيمان بداية نستمع للآيات المباركة التاسعة والثمانين من سورة النساء برواية حفص العم عاصم بسم الله الرحمن الرحيم ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء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 صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ورحم على ذلك من الشاهدين فبالد الشيخ توقفنا في لقائنا الماضي عند قوله تعالى فلا تتخذوا منهم أولياء نريد أن نتعرف على أصول القراء العشر وفرشهم بهذه الجملة من الآية المباركة بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد قبه تعالى منهم أولياء آخر كلمة منهم ميم مجمع نعم إذن هذه الميم التي نعنيها وهذه الميم بعدها همز في اول الكلمة التالية كلمة أولياء إذن معنا أول حكم ميم الجمع الأمر الثاني عند وصل كلمة منهم بكلمة أولياء سيأتي حكم ثاني وهو حكم استك إذن معنى رقم واحد من مجمع إجمالا لا. الأمر الثاني معنى السكت الأمر الثالث كلمة أولياء حرف مد وأتى بعده همز وفي كلمة واحدة ومتصل يسمى مد متصلاً, متصلاً. متصلا جميل ثم معنى إن أردنا أن نقف في آخر الكلمة همز تطرف والهمز المتطرف هذا إن أتى في كلمة لحمزة ويشارك هشام في هذا الباب كلام إذن إجمالا معنا ميم جمع وسكت ومد متصل ووقف حمزة وهشام أربع أحكام فقط في هذه القبلة نعم إذن حتى لا تذهب منا بعيدا أيها المستمع الكريم إجمال معنا هذه الأحكام نعم وسنبدأ بأول شيء فيها ميم الجمع أخي الكريم قالون بخيف عنه والمكي وأبو جعفر بصلة مين منهم وصلا هكذا منهم أولياء أسمع من منهم أولياء أخي الكريم حينما قرأت أنا قرأت قصرة وحينما قرأت فضيلتكم قرأت بالتوسط فما الذي دعا إلى هذا نظر لوجود الهمز بعدها يقول المد عند هؤلاء الواصلين مد منفصلة فيكون المكي وأبي جفر فيه القصر قولاً واحداً كما تلوت انا نعم منهم أولياء ويكون فيه لقالون القصر كما سمعنا منذ قليل والمد أربعاً كما تلوت أنت أسمع منك منهم أولياء فيكون هذا توسطاً لقالون نعم واضح يا أخي الكريم واضح جميل ويكون معنا كذلك ورش لأنه يقرأ بالصلة ولكن مع المد المشبع لأنه يمد المد المنفصل كذلك فيقرأ هكذا ورش منه مؤوياء ست حركات في المنفصل وست حركات في المطبط بالضبط نعم إذن هذا هو الحكم الأول من الأحكام الإجمالية الذي تكلمنا عنها نعم. قال الشاطبي رحمه الله وصل ضممين الجمع قبل محرك جراكا وقالون بتخيره جلا نعم. وقال أيضا ومن قبل همز القطع صل هال ورشهم هذا ما في الشاطبية فماذا قال ابن الجزري في الجرة وصل ضممين الجمع أصل أما أدلة المد لمن له المد فيما ذكرنا حينما وصل ميم الجمع وصلها بواو وهذه الواو وهم مدية وأتابعنها همز فأصبحت من قبيل المد المنفصل ما ذكرنا كان من أدلة ميم الجمع وحدها لا. لمن يصل أما ما سنذكره الآن من أدلة فهي أدلة قصر وتوسط وإشباع المد المنفصل إذا ألف أوياؤها بعد كسرة أو الواو عن ضم لقي الهمزة طويلة فإن ينفصل فالقصر بادره طالبا بخلفهما طبعا طالبا ليس معنا وهو جري أبي عمر نعم. إنما ما نعيده هنا فإن ينفصل فالقصر بادره فالبالبا أخي الكريم لقالون عن الإمامنا جميل أما يريك فليس معنا لأنه لا يصليمين لا يصليمين إنما نريد درا وهو من ابن كثير أحسنت وكذلك سنحتاج إلى بعض الأمثلة التي ذكرها الناظب فقالك جي وعنسو وشاء اتصاله ونصوله في أمها أمره إلى لما نحتاج إلى هذه الأمثلة؟ ما احتجنا منها إلا قوله أمره إلى أتعرف لماذا أخي الكريم احتجنا إلى قوله أمره إلا في الأمثلة؟ نعم لأنه بعدها الصلة والصلة بعدها همز أحسنت وكذلك الصلة في ميم الجمع أيضا نعم إذن هذا من الشاطبية معنا في ميم الجمع أدلة لنيم الجمع لوصلها وأدلة بعد الوصل إن وقع بعدها همز ستصبح من قبيل المد المنفصل ماذا قال ابن الجزي في الدرة عن المد سمعنا ما قال عن من الجمع نعم عن المد قال وبدهم إلى قوله ومنفصل أقصر لمن ألا وهو أبو جعفر هل سيدخل معنا يعقوب في ميم الجمع لا لا يدخل لذلك لم أكمل البيت نعم إذن انتهت ميم الجمع من يصل ومن أصبح عنده بعد الصلة من قبيل المد المنفصل ننتقل للحكم الثاني بعد من الجمع نرجع إلى إسكانها مرة ثانية على سكون هذه المين يأتي حكم ثاني وهو السكت على سكون المين منهم أولياء لا. يأتي حكم من؟ السكت قرأ خلف عن حمزة بخلف عنه بالسكت على مين منهم ما بخلف فضلة الشيخ؟ يعني له السكت وعدم السكت لا. كيف يسكت؟ لا. منهم أولياء منهم أولياء إذن السكت هكذا يكون أقل زمنا في الوقف لو أن القارئ يقرأ جملة من الآية فيقف في أخذ النفس ثم يبدأ جملة جديدة السكت زمنه أقل من هذا الزمن الذي يأخذه القارئ في الوقف بين الجملتين لا. منهم أولياء منهم أولياء الأول كان السكت والثالث عدم السكت أسمع منك السكت أخي الكريم منهم أولياء ويراعى في السكت لا نفس فيه فانتبه لهذا هذا السكت سيكون لخلف قويا واحدا بخلف أخر كلمة بخلف فقل وصلا ووقفا وصلا إذا وصلت أولياء ما بعدها أو وصلت الساكن بالكلمة التي بعدها ووصلا إذا وصلت كذلك منهم أولياء بما بعدها وصلا ووقفا هذا يعني معنى كلمة واصلا ووقفا والسكت يكون من غير تنفس وهذا المذهب يعني مذهب خلف في كل ساكن وقع آخر كلمة وأتت بعده همزة وإذا وقف سيكون له السكت والترك أي سكت وترك السكت وعلى كل من السكت وترك السكت إبدال الهمز المتطرف الواقع بعد ألف يبدله ألفا من جنس ما قبله أين هذا؟ معي ألف في أول كلمة أو لا. التي معناه هو أو ومعي همز في آخر الكلمة فالهمز الذي نعنيه الهمز الذي في آخر الكلمة الذي في أولها لا. إذن هذا الهمز واحد سيبدله ألفاً من جنت ما قبله بعد إسكاله الوقف واحدة واحدة أولياء ها هو الهمد سكن محقق لا. هيا نبدله ألفاً هكذا تصبح أولياء ألف مدية وبعدها ألف مدية يجتمع حينئذ في اللفظ ألفان يجوز حذ إحداهما تخلصا من اجتماع الساكنين في كلمة واحدة نعم ويجوز ايضا ابقاؤهما لجواز اجتماع الساكنين عند الوقف نعم اذا معنا قاعدتان القاعدة الاولى اجتماع ساكنين نعم والقاعدة الثانية معنا انه حينما تقف يجوز في اللغة ايضا ابقاء الساكنين مثل من قبل مثلا عند الوقف, عند الوقف لا حتى لا يتمسع البعض ويقول كيف تجتمع هذه مع هذه لا القاعدة الاولى معنا والتانية معنا كذلك ايضا وعلى كل منهما سنسير فهيا نرى على القاعدة الاولى وهو اجتماع الساكنين في كلمة واحدة يجود حذف أحد الأليفين فإن حذفت أحد الأليفين يحتمل أن يكون المحذوف من أحد الأليفين لا. الأولى أو الثانية قال ليس كذلك أخي الكريم فإن قدرت أنت مثلا أن الذي حذف بناء على هذه القاعدة ويجمع الساكنين لا. هي الأولى فسيصبح عندنا متعين القص فتقول أولياء حركتان فقط لا. لماذا؟ لأن الألف الثانية حينئذ تكون مبدلة من همز فلا يجوز فيها إلا القصر حركتان لا. مثل بذاء فتقول بذاء أنشاء فتقول أنشاء عند الوقف على تقديري من حدثنا نعم فإن قدرت أخي أن الذي حذف هي الألف الثانية يجود لك أن تمد أربع حركات أو ست حركات والقصر كذلك مع ما سبقنا نعم. لماذا؟ لأنه أصبح عندي حرف مد وقع قبل همز مغير بالإبدال وتذكر معي أننا قلنا في البداية أولياء أصبح عندي ألفان لا. وعندي قاعدتان هذا الكلام مبني على القاعدة الأولى بعد وليد ألفين إن قدرت حذف الأولى وقد سبق الكلام وإن قدرت حذف الثانية ونحن نتكلم معنا الآن لأنه حرف مد وقع قبل همز مغير به إبدال ثم بالحذ هذا أربع حركات وإن قدرته ابقاء الألفين وهي القاعدة الثانية نعم إذن ما كان على القاعدة الأولى من حذف كان عندي قصرا وتوسطا فإن سرت للقاعدة الثانية وهي إبقاء الألفين لأننا وقفنا نعم لا. على تقدير إبقائهما يتعين المد المشبع ست حركات بقدر ثلاث ألفات ستقول كيف والألف الأولى حركتان والثانية حركتان إذن هما أربعة يقول أهل اللغة ووجه ذلك أن في الكلمة ألفين الألف الأولى والألف الثانية المبدلة من الهمز فتزيد ألف ثالثة للفصل بين الألفين إذن أصبح عندنا ألف أولى وألف ثانية هي مبدلة من الهمز وتزيد ألف ثالثة للفصل بين الألفين فتمد ست حركات لأن مقدار الأليف حركتان نعم. وعلى هذا يكون في الوقف على هذه الكلمة وجهان واحد القصر أولياء والمد هكذا أولياء أربعا فالقصر على تقدير حذف الأولى أو الثانية والمد أربعا على تقدير إبقاء الأليفين أو حذف الثانية عملا بالقاعدة وصرح علماء بجواب التوسط فيه قياسا على الوقف فيكون معنا ثلاثة أوجه عند الإبدال قصر أولياء توسط أولياء المد أولياء إخواتنا إخوة الإيمان نستكمل هذا الحديث حول الآية في المباركة في اللقاء القادم أتقدم بخلص الشكر لفضلة الشيخ خالد شعبان من علماء القراءات والتجويد بالأزهر الشريف شكرا لكم أيها الإخوة والأحباب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اقرأوا القرآن مع تحيات عماد الدين عبدالخالق